ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم